قال رفع الله درجته وغفر زلته قوله تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق أكثر أهل العلم على أن المراد بالصافات هنا والزاجرات والتاليات جماعات الملائكة وقد جاء وصف الملائكة بأنهم صافون وذلك في قوله تعالى عنهم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ومعنى كونهم صافين أن يكونوا صفوفا متراصين بعضهم جنب بعض في طاعة الله تعالى من صلاة وغيرها وقيل لأنهم يصفون أجنحتهم في السماء ينتظرون أمر الله ويؤيد القول الأول حديث حذيفة الذي قدمنا في أول سورة المائدة في صحيح مسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت لنا تربتها طهورا إذا لم نجد الماء وهو دليل صحيح على أن الملائكة يصفون كصفوف المصلين في صلاتهم وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على أنهم يلقون الذكر على الأنبياء لأجل الإعذار والإنذار به كقوله تعالى فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا، فقوله فالملقيات ذكرى كقوله هنا فالتاليات ذكرى لأن الذكر الذي تتلوه تلقيه إلى الأنبياء كما كان جبريل ينزل بالوحي على نبينا وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه على الجميع وقوله عذرا أو نذرا أي لأجل الإعذار والإنذار أي بذلك الذكر الذي تتلوه وتلقيه والاعذار قطع العذر بالتبليغ والانذار قد قدمنا ايضاحه وبينا انواعه في أول سورة الاعراف في الكلام على قوله تعالى الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين وقوله في هذه الآية فالزاجرات زجرة. الملائكة تزجر السحاب وقيل تزجر الخلائق عن معاصي الله بالذكر الذي تتلوه وتلقيه إلى الأنبياء وممن قال بأن الصافات والزاجرات والتاليات في أول هذه السورة الكريمة هي جماعات الملائكة ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة كما قاله القرطبي وابن كثير وغيرهما وزاد ابن كثير وغيره ممن قال به مسروقا والسدي والربيع ابن أنس وقد قدمنا أنه قول أكثر أهل العلم وقال بعض أهل العلم الصافات في الآية الطير تصف أجنحتها في الهواء واستأنس لذلك بقول الله تعالى أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن الآية وقوله تعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه الآية وقال بعض العلماء المراد بالصافات جماعات المسلمين يصفون في مساجدهم للصلاة ويصفون في غزوهم عند لقاء العدو كما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال بعض العلماء أيضا المراد بالزاجرات زجرا والتاليات ذكرى جماعات العلماء العاملين يلقون آيات الله على الناس ويزجرونهم عن معاصي الله باياته ومواعظه التي أنزلها على رسله وقال بعضهم المراد بالزاجرات زجرا جماعات الغزاه يزجرون الخيل لتسرع إلى الأعداء قال رحمه الله والقول الأول أظهر وأكثر قائلا ووجه توكيده تعالى قوله إن إلهكم لواحد بهذه الأقسام وبإن واللام هو أن الكفار أنكروا كون الإله واحدا إنكارا شديدا وتعجبوا من ذلك تعجبا شديدا كما قال تعالى عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ولما قال تعالى إن الهكم لواحد قام الدليل على ذلك بقوله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق فكونه خالق السماوات والأرض الذي جعل فيها المشارق والمغارب برهان قاطع على أنه المعبود وحده وهذا البرهان القاطع الذي أقامه هنا على أنه هو الإله المعبود وحده أقامه على ذلك ايضا في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لايات لقوم يعقلون أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى وسوف نكمل في لقائنا القادم إن شاء الله بقية حديث المؤلف حول الآية فحتى نلقاكم نستودعكم الله